أوله الأَمَنُ كُمْ عَلَيْهِ إلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلٍ فَاللَّهُ غَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 عَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يعملون